b y e b

What i that?

أ ذ قالوا انكم غير م ع ج ز الله وبشر الذين كفوا بعذاب اليم

إ ل ا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا

فاذا ن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم و ع ح ص ر و ا

o <laughs> h

ق ا ل و م بلى الله ع ل م و ن

ا ل ل ه يحب المتقين كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذمه

ونفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون و إ ن ك ث و ا ايمانهم من بعد عهدهم

فقاتلوا أ ئ م ة الكفر إ ن ه م لا

「そして」

موسوعه ا ل ل ه ب أ ي د ي ك م ويخزهم للعلوم ي الاسلاميه

والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أ ن يامروا مساجد الله شكرا

لفضيله الدكتور م ح م ر هم خ ا ل د و ن

ل ف ل ا ل د و ر ل ا ب